Allahum wa sallin ala muhammad Qarrad ihsas huazad Salat ala nibi Nisima bil farahad Salat ala nibi Hamil urud nidhi Salat ala انا احلى الامنية ترسي ملوان الحياة والامل في خاطرة يوصل للفلك النجاة قاب قوسين الى نيعشر كوكب هداة واللي وصل المطلبة يا خالق ذكر الصلاة من عالب جاه النبي وحقق حلم عمره في بساتين السعادة غرس هالفكرة من يصل على النبي والطاهرة العترة يأمن بيوم القيامة ويسلم بحشرة الله وصلي على محمد هاين بخير البشر صلوات على النبي عاشق الاثنى عشاء صلوات على النبي من علي للمنتظى رضعت من المهد ثابت بروح جسد حب إلهي أحمله فكر صح ومعتصاد مأخونا للوحي والعشق ما ينمحي والله يا روحي قسم بالقيامة تربح من صفاتي الشوكي ذاقل البعد يتعب شوكي كل ما طال يصير من الأمل أقرب من طفولة قلبي من كوثر علي يشرب هذا نبع ما يجف في لحظة او ينضب إنه أمضى ونصلي على محمد استمع عذاب كلام هذه بخرك للقيام مصدق الغرام من علمهم نقتبس ظل ما وتحن الشمس واللي تشوف النور ضم كل ضياء ينعكس لاصحاب الكسح هم طرق على السما والله خالقهم ترى قبل خلق العنب قبل الغرق <تصفيق> نوري حدق حال عرش الله قبل ادم دون شجره الطوبه منها تعجب العالم دون بحر عجاز وكل امواج تدلطم قلبي حارب بالي ميه بسالم خاطر الوله عزت صلوات ما يخفى ترى سره الخاف وصف كل مفاتح الأمان نبضى يخفيها زمان واعترف بها وشرح سر مفاتح صلو الجنان شلون نعبر للدروب شلون يصبر في الخطوب لما نظال النبي يدعو المدنى عدو هم وسيلتنا نرد لهم دعو آيات يقبل البار باسمهم طاهر الدعوات <تصفح> تنتهي بيهم معاس الدنيا والكوربات <تصفح> تنقضي بيهم لكل موالي الحاجات الله ومصلي عام حمام والهي آنسك الحزين صنوات على النبي محتوى الحصن الحصين <مح> صنوات <تصفح> <تصفح> <تصفح> <مان> على منهج الذكر المبين <مان> يا حن الاجل من لدع وجل لو يوسدون القبر بهم درج الامل اغلى ما ربنا خلق والقدوس بهم نطق قلبي عاشقهم يضل ما يا سمين وظاهر عز توجوده والأجل هم أدر هاي الدنيا موجودة منهم الكون استوت بالمقدرة حدودة وبإسمهم ينطق بإذن الله جلمودة